صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن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 من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فَأُلَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّتَ وَابِرُ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ الْأُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله وما انزل من السماء من أحيا به الارض بعد موتها، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه، وتصريف في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض.